بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث النبشي الله, الله الله الله تسقى من عين آني ليس لهم طعام Uyuhu! لا تسمعوا فيها فيها رب يا رب اضمم افلا يرون الهذا الذئب لكي تقول قط ويل الثمائي كان və və və كيف تطحف فذكر إن الله أنت أذكر الله الله الله الله يسح عليك يا رب لست علي جلب طيط إلا من ترضى وكفر. الله وكفره الله عذابا تسبط فهل كان إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا